yachni mi wi Айру жалема тей тувайа уз бакараль ба летэттар хана уа алла мантар иктар нахаджа киа саед ная зеануя йа харан jaale ma'a itray bos takar al-dhal la nset dar fatana wa ghallanna al-man dar hiktad يا هي تعلمنا منك يا حسين تعلمنا من قرب دمك يا خاستنا للذيل ما يوم استسلمنا للذيل ما استسلمنا هل يا حسين تعودنا ما فيك يا حسين تعلمنا من تر دمك يرخص دمنا عن عزي يا رصاص دمك ذل في ما يا نساتلمنا قلبي يا تعلمنا يا حسين يا اصل يا نوي يا سامت يا حي من امه اللي رضعتنا يا حي حبك افكا وغمتنا خطوت واكبرات تربتنا يا حي من امه حبك أفكرت غزتنا وكبرنا وكبرت عزتنا هذا الموقف مين ما ولدنا يا حسيني ويا, ويا حسيني ويا حسيني ويا لا اهب شلقني وحقف لك حضنا وشلون والطفل بحضن منهجة شمعة وذبن ونحس في صوتك يندبنا وبأخذ التاريقنا عشي ربنا يا ذك حظنا خد من حاجه كان معود ابننا والحال تب الرصاص ونشوفك يا اشراف الضائر وجه الماضي وجهي الحاضر ونشوفك يا اشراف الضائر وجهي الماضي وجهي الحاضر يا صوت الوجع الهادر دوم ويا Ya re'ao, haznat, hazmayi gurbat, hay shef gurbat, hazmayi gurbat, hay shef تلمل سلمك حرب الخربك تلمل سلمك حرب ما حد يجي يستعدنا يا أغمى اللغار و بان عيشك ضربك و انكم جيت من سلمك حرب الحربك سلم سلمك حرب الحربك مخديك داوي رك خالد يا حتيان الضو ذكرك خالد رغمي الظالم رغم الحقد يا حتيان الضو ذكرك خالد رغمي الظالم رغم الحقد ضرب الطفل اللي يوم يا خوف الاولى مات لود معايا يا خوف الاولى ها يا دين يا يخي اني ضركك خلي يخي اني ضركك وخرك خلي رغم الي رغم الحاقد درضي للطف لليوم الشارف لا خوف ولا ماتل ردنا يا اختي يا <تسجن> <تسجن> اختي ويا اختي الحارف يا اختي الحارف اختي العامي وعنصارك اختي اختي اللعيمو هو ام لطفك تكثر تكثر زوالك اللعيمو هو ام لطفك تكثر في وجه زوالك متحزم مكعد وصيح انضح انش مع عدنا يا اختي يا نيو يا اختي العدنا ويا اختي يا نيو يا اختي العدنا ما يهكي اليومي مرت وورا نصاوت كل عام امر وورا نصاوت say God's aed you'll save their life It hasn't met night you what the coward with clear I smile never